يا حيدر الكرار يا حيدر بك افتدينا بك لو تعدن رجلي ان نمشي على دينا <مميخ> مشع لدينا مشع لدينا نحذر الكرار نحذر الكرار بك اقتدينا تعبان الرجلين نمشي على دينا تعبان الرجلين نمشي على دينا نحذر لو تعبان الرجنين مشي على دينا تعبان الرجنين مشي على دينا عطينا بدمنا العهد تبقى ولنا للابد قبل اللي عنكم بعد ولا طفل بالمهد جينا من النار فسعت ولينا لو تعبان الرجليا نمشي على دياني نجينا من النار فسعت ولينا لو تعبان الرجليا نمشي على دياني يا خداي الهرار بك اغتدياني لو تعبان الرجليا نمشي على تسجيل هذا العمل في ستوديوهات إيليا للإنتاج الصوتي والمرض يا حي الكرار بك اغتدي دينا لو تعبان الرجل ينمشي على دينا لو تعبان الرجل ينمشي على دينا يليل الأنوار ازهرت كل الملائك كبرت ولعل الشيحة ناصرت ولعل الشيحة ناصرت ايده لو سعد تهدمت ايده لو سعد تهدمت بالحق الكرار على بالحق الكرار وارثنا بعينه لو تعبن الرجل يالمشي على ديانه بالحق على الكرار وارثنا بينا تعبان الرجلين نمشي على دينا يا حيدر الكرار <سؤال> بك اقتدينا تعبان الرجلين نمشي على دينا تعبان الرجلين نمشي على دينا يا حيدر الكرار بك اقتدينا لو تعبان الرجلي أن نمشي على دياني لو تعبان الرجلي أن نمشي على دياني الحذر عهدنا نجدده رغمًا على أنو في رجعت القوم الملحدة والشخصة كحنا نقلده الحذر عهدنا نجدده اغمن على انوف العدا رجعت القوم والحد رجعت القوم الملحدين وشخصك احنا نقلده وشخصك احنا نقلده سابع اسم اليوم تسمع حكينا لو تعبان الرجلين نمشي على ديارنا صعب اسم هال يوم تسمع حكينا ولو تعبان الرجلين نمشي على ديارنا نمشي على ديارنا يا حيدر تعبان الرجلين نمشي على ديارنا نتعبن الرجلين نمشي على ديانات ناحي دار الكرار بك اغتد وتعبان الرجلي أن نمشي على ديناه وتعبان الرجلي أن نمشي على ديناه خالد تظل طول الزمن بحماك يا أبا الحسين آيات ولدك بينا وقترب وعد بن الحسين الحرب علي الكرهر لا ما هو بينه نُوتع بين الرجلين نمشي على ديانه حارب عن الكره هروا ما وهو بيني نُوتع الرجلين نمشي على ديانه واحدة انك الله بك اغتدينا نُوتع بين الرجلين نمشي علي ديانه نُوتع الرجلين نمشي علي ديانه Ya hayda al-karrar bik تعبن رجني ان نمشي على دينا تعبن رجني ان نمشي على دينا يا سيد بهذا العمور شفنا يزيد والشمير ومني احد درب القبور ومني احد درب القبور مولاي بل تيلينه وتعبن الرجليين نمشي على دينا وتعبن الرجليين نمشي على بك وتعبن رجني انه شعلني ياليل وتعبن رجني انه شعلني ياليل مشعلتيني